قال رحمه الله الذي يذهل أو ينسى قيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يطومها حتى يقدم زنده قال ليه إن وجد هدية وإلا فليقم ثلاثة أيام في أهله هذه الجزئية الذي تمتع بالعمرة إلى الحج بين سبحانه أن عليه إيش فما استيسر من الهد فإذا لم يجد فمن لم يجد فإيش ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت وجبت عليه ثلاثه في الحج ولكنه نسي مرض جاهل وخلص الحج وانتهى ماذا يفعل تسقط لا يصومها بعد ان يرجع الى بلده ولكن كما بين سبحانه في الترتيب ثلاثه في وسبعه اذا يبقى ايه مقدمة ثلاثة مقدمة على سبعة فاذا رجع الى بلده يصوم ثلاثة انشاء متواليات ثم يفصل بينها بفطر ثم يستأنف صيام إيش؟ السبعة ولا يصوم العشرة متتابعة ولا يصوم السبعة ثم يفصل ويأتي بالثلاثة إنما عليه أن يأتي بها حسب الترتيب في الآية الكريمة يصوم ثلاثة أولى ثم يفصل بينها وبين ليش؟ السبع ليش هذا يا إخوان؟ نلاحظ أن هذا من باب الدقة في الالتزام لأنه إذا راعى هذا الترتيب وهذا الالتزام كان أدخل في العبودية والطاعة والاستسلام والإيمان بالله وهذا من خصائص الإسلام تربية النفس على الطاعة والالتزام في الصغيرة فيربي فيه الملك في الالتزام فيما هو اكبر وبالله تعالى التوفيق